ذلك بأن الله هو الحق وأنما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ذلك بأن الله هو الحق وأنما